ان شرف العلم يشرف المعلوم شرف العلم يشرف المعلوم والمعلوم هنا هو الله جل جلاله ولذلك كان هذا العلم اول ما ينبغي ان يتعلم ربنا العالمين والصلاه والسلام على رسول الله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين ومن سنك نهجه واستنى بسنته لو الدين وبعد ندرس كتاب التوحيد في هذا الشان يتواصل الحديث في الباب الثالث وهو باب الخوف من الشرك باب الخوف من الشرك قال المصنف عليه رحمة الله تحت الترجمة قال الله عز وجل إن الله لا يقبر أن يشرك به ويقبر ما دون ذلك لمن يشاء وآية الثامنة والعربعون من سورة النساء وقال الله عز وجل على لسان الخليل واجنبني وبني أن نعبد الأصمام وهي الخامسة والثلاثون من سورة إبراهيم قال وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخف ما أخاف عليكم الشرك الأظهر فسئل عنهم فقال الرياء وذكر حديث ابن مسعود نقلا من البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ماته واولاده من دون الله ندا دخل الجنه ولمسلم عن جابر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل النار ومن لقيه يشرك به شيئا دخل, دخل ال وهو يشرك به شيئا دخل ال... يشرك به دخل النار بالامس انت تكلمنا عن في قاضي النصوص اجمالا وقلنا انه المصنف قبل ان يدخل في تفصيل الشرك في هذا الكتاب لانه هذا كتاب سماه كتاب التوحيد وبدا في الابواب الاولى يتكلم عن فضله التوحيد ومكانه التوحيد وشرحنا هذا الكلام ثم انتقل المصنف في الكتاب يتكلم عن خطوره الشرك وعظمه الشرك وبعد هذا الباب بيذكر باب فضل الدعوه الى التوحيد وبعدها بيبدا يفصل في الشرك باب باب بالادله من الكتاب ومن سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم وهذا الباب يعني المصنف قال باب الخوف من الشرك طبعا دي فتوى شرعيه الكلام ده فتوى شرعيه انه انه اي ذل عارف هذا الدين ولو علاقة بهذا الدين لازم يخاب من الشرك وطبعا يخاب منه تعبدا لله وتعبدا خوفا من العقوب في نار جهنم وبالذات حدد الشرك طبعا قال باب الخوف من الشرك زي ما ذكرنا انه المحاصي كثيرة ما قال باب الخوف من شرب الخمر وما قال باب الخوف من الربا وما قال باب الخوف من الزنا وطبعا دي كلها هي اصلا معاصي لكن قال باب الخوف من الشرك قلنا ذلك لان لانها, لأنها الذنوب عند الله عز وجل هي تتفاوت وليست في مستوى واحد ففي ذنوب الله عز وجل جعل لها يعني عظمه وعذاب شديد وفيه زنوب قال بيغفرها للصغير إن تجتربوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم اتكلم عن الكبائر قال دي بتوذي جهنم وصعبة جدا وفوق الكبائر أكبر الكبائر الشرك دي الجريمة الوحيدة قال الله قال ما بيغفرها إذن الإنسان اللي قاو بها ما بيغفر أبدا إلا يتوب منا قبل أن يتوب منا أن يموت بيغفرها لكن إذا لقيه على الشرك قال لي ما بيغفر عشان كده المصنف قال باب الخب من الشرك لماذا لأنه أصلا ده الشي المفروض الناس يخافوا منه يخاونوا لأنه شيء خطر أصلا الناس بدون تمامه الشيء الخطر زي الأمراض كما ذكرنا في أمراض خطيرة الزول بيخاف منها وفي أمراض الزول ما مدى اعتبار زي الحمى خفيفة لازم اذا زال لك دكتور عندك لازم مش اللي قام بتروح برتقال ولا برتقال ولا غنا لكن لو فحصوها قالوا ايه دي ولا ولا سرطان يا عذر بيجيب الخوف جت فبقى الجرائم امراض المعاصي امراض مثل الامراض الثانيه التي يعرفها الناس امراض البدن في امراض القلوب فاخطر انواع الامراض عند الله عز وجل هي يعني مرض الشرك وهيما الشرك وليست هنالك معصيه يعصي بها العبد ربه اكثر من الشرك بالله عز وجل عشان كذا الله قال ذي الجريمه الوحيده اللي ما بيغفرها اي جريمه ثانيه يال بخفرها ولو صدقت ذكر انصوب جاء في المسائل اذكر بهذا الكلام وكذلك يعني الجريمه الوحيده الجلبي تخلد في النار ما في جريمه تخلدك في النار ممكن تمشي النار تقعد 3 مليار سنه بالجرائم اذا قدر بيتمروا بيتمروا لكن لما يقول لك ما بتتمروا ابد الاباد هذه المشكله وده طبعا هو الشرك بس انه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وده أخطر موضوع ما في موضوع أخطر من هذا شوف أي موضوع في القرآن ما في موضوع أكبر من الموضوع هذا إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما هو النهر جنة ما يشوف كله كله ويظل مخلدا من نهر بلون نهاية العباد ولك أن تتخيل المنظر فإذا عرفنا ذلك نحن يعني ذكرنا هذا الكلام على فقه الترجمه والمصنف ذكر ادلته ونحن ندخل في المسائل التي يعني ناقشت هذا البابوره والمسائل بلغت 11 مساله قال في مسائل اي في الباب يعني الباب ده باب الخوف من الشرك بعد ان ذكر النصوص التي تتمثل في ايتين وبعض الحديث قال المساله الاولى الخوف من الشرك المسألة الأولى الخوف من الشرك ما هو دليل هذه المسألة أنك تخاف لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أي حاجة ثانية الشرك مراه كوم وبقية الزنوب كوم ثانية ما دون ذلك دين يدخل في أي حاجة أي جريمة تخش في زهنك هي دون ذلك الا ففلي دون ذلك مسطور يعني هي دون ذلك عكس ثاني دون ذلك نشال دون ذلك بتاكل ربا ايضا دون ذلك دي كل الجرايم دي بتعتبر يعني دون ذلك باستثناء الشرك الذي يوصل ان الشرك ظلم لمون عظيمه كده انا بعدين قلنا فسرها بحديث واحد في الآية الحديث ده وافق الآية وانه وعسلم قال قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقرابي الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابي مغفرة ولا بالي والأمر أمره طبعا قال لك الله عز وجل في الحديث المدوسي يا ابن آدم لو أتيتني بقرابي الأرض خطايا لو بيجيد الله عايز وجلبه بتراب بجنوب قلبه التراب لكن شرك ما فيه قال ممكن اكفر لك ما لا امر يا عمرو لعتهك في قرابها مغفرا ولا اهالي عشان كذا يبقى الخوف بس من الشرك يبقى المساله الاولى الخوف شنو الخوف من الشركه فات هذا ال ال المساله افادها النص الذي اورده وهي العام سوى في النساء المساله الثانيه قال ان الرياء من الشرك والمساله الثالثه انه من الشرك الاصغر وده بيبين انه يعني زي ما ذكرت لك ان الموضوع ده يمكن يعني بيتوافق مع الشرع الذي ذكرناه وادله واضحه انه الانسان اذا وحد وتخلص من الشرك الاكبر بتقدر عنده عقبه ثاني الشركه الاظهر والشركه الاظهر بتاع الموحدين ده بتاع السنه والسنه كده لكن بيختلف من الشركه الثانيه اسمه شركه النيات هو ما بخليش في النار زي ده لكن خطر برضه يعني ممكن يوديك النار لكن ما زي ده ما زي الاكبر الشركه الاظهر ده ما بيعرفوا الا الله عز وجل بيسموه شركه النيات ما بتقدر توصف به انسان لانه مرتبط بالقلب بانه الانسان يعمل عمل اه والعمل مشروع في الشريعه الاسلاميه وبعد ذاك يكون نوا وك الله ونوى ايضا ان يجد مكانه في قلوب زيد او عامه الناس وده طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخاف على الامه وعلى الصحابه جاته يعني افضل الخلق النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ان اخوف ما خاف عليكم الشرك الأزغر خيب على الصحابة الأكبر دماغ خيب عليهم وبرضه الموحد الأكبر يعني إذا تخلص منه يتمكع عنده العقبة الشرك الأزغر فلذلك قال قال إن أخو فما أخاف عليكم الشرك الأزغر وهو الرياء إنه الإنسان يعمل عمل يصلي ويخصد بذلك وجه الله أصلا وبعدين أن وجه زيد أو عمر من الناس حتى يقال أنه من الصالحين أو من المصلين ويدخل في ذلك يعني كلام كثير جدا بتلقاه جماعه جماعه المتصوفه في كتبهم في بين الشركه الاكبر والشركه الاصغر ويكفيهم الشركه الاكبر في انه ابونا الشيخ كان باكل الكسره وبعدين بيصلي بالليل 1000 رجعه وصايم جيما والعمل ثبات الكل في ذاك المقام لكن دي انت انت, انت بتتكلم بكلام لا يدل شيء عن انت فاهم كلامي يعني عشان تصل لخلوب فيقوم يعمل العمل وينوي يعني زيد او عمرو بن الناس يدخل هذا في الجهاد يدخل هذا في الانفاق يدخل هذا في الحج يدخل هذا في اي عمل من الاعمال الصالحه وده خطر جدا والنبي عليه الصلاه والسلام اتكلم عنه قال ان اول من تسعر بهم جهنم يوم القيامه ثلاثه رجل قد جمع القرآن يعني ورجل آتاه الله مالا كثيرا ورجل قتل في سبيل الله والأعمال دي أعمال كويسة لكن أول نال يخش في جهنم يخش فيها بالأعمال دي انت خذ بالك أول نال يدخل في جهنم يدخلها بشرك أظهر دل من, من أهل السنة يعني أما بتاع بلاديهم بلاديهم داخل ما يخشنه لقد قتلوا مورد إيبا ناديهم بوانيو لقد يخجوا ما بيسألوا ذاته انت صليت ولا ما صليت وما عنده خلاقه مش مشري الكائن لا يحبط فان عمره ما بيسألوا من صلى صلى صلى صلى شلو انت دول مشري شرك أكبر يسألوا كنت انفقت أكلت مساكين الله ينكلت العالم كله لا قلوش طوالي الله قال قلوا عني نبيكم بالأقسرين أمانا الذين يظل ساعهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون الصنع اولئك الذين كبروا بايات ربهم ولقي فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه ولنا اما بتاع الشرك الاظهر ففي اعمال بتضيع وفي اعمال بيتقبل والتوحيد موجود برضه راسمال يعني لكن برضه بضيع عليك اعمالي زي انت ما ما عامل تحسابك وبعدين تخش في الحديث يسأل الله عز وجل يوم القيامة الذي جمع القرآن يا عبدي ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي يسألوا حفظه فالقرآن أول واحد أول واحد يخش جهنم بتاع قرآن حفظ قرآن مئة واربع طهر سورة والله سعي يسأل الله عز وجل ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي فيقول بلى هذه فقال له ماذا عملت مع عليم فبعدين بيقول يا رب لقد كنت اخوبيه هنا الليل واطراف النهار وفعلا كان مهما العمل ده في القران بالليل والنهار واو واو وبعدين بعدين قال له كذبت انا ما سلم قل يقول الله لو كذبت وتقوله الملائكه كذبت تصديقا لقول الله تعالى ويقول الله له ابنك عرفت ان يقال فلان قارئ وقد قيل ثم امر به فسوء في النار ويجعلن اذا كرهت قران الا ما تمشي عشان تقرتهي على كده ترفع على الناس ودائر المحل بقى تمشي جمهوريه على هلم والذول ده حافظ قران وان ما عرفه طبعا هذا قران يا خلى بين اخو بينه ما بارك مالك انت وتخلي بين اخو بينه ما بارك مالك ان هذا واحد بيجعلن ب114 سوره كلام انت فاهم كلامي الثاني رجل آتاه الله مالا كثيرا برضو الله مثاله يعطي اعلامه عطيك مالا حتى لم تحتاج لاحد الله يقول لي لا قروش وما حصل حصل شي حتى انت فين اللي بيشهدوا الله يقول لي ما حصل شي حتى جربت تشهده طبعا يقول عندي قروش ما اقولش حد فبيقول بلا راين ماذا فعلت بما اتيتك اسالته قال امال قروش وديتها وين هذه تكلم عن الانفاق والناس هم يتصاعدهم عدم الانفاق وبالانفاق ويدخلوا الجنة بالانفاق يعني هناoiati تصاعدهم عدم الانفاق وما انهيه النار يتصاعد المنزلiedzieć على الأرض يتصاعد على الأرض بالانفاق طفعه وما انهيه الناتم قول الجنة على البعرة هذه ثم أما الناس النادي يتكون عدم الإنفاق فدل الله قال يوم يوم عليها في نار جهنم فتقوى بها جباهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما قلتهم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تقنلون اللي أبوي من رفوة محلهم معروف الناس الأنفقوا ودخلوا في الشركة الأظهر نخدشوا في الحديثة اللي هو الله يقول له ماذا فعلت ما تيته يقول يا رب لقد كنت أتصدق في سبيلك وأصل الرحمة وفعلا كبابا عملها يعني تصدق في سبيل الله وبدي من هالارحام وكذا لكن الله يقول لو كذب وتقول له الملائكه كذبت تصديقا لقوله تعالى ثم يقول الله لو انك اردت ان يقال فلان كريم وقد قيل ثم امر به فسوي الى النار اه خشى عنهم بالانفاق باب الشركه الاظلم يدخل الجنه في باب ويظلمون الطعام على حبي مسكينه ويتيمه واسيره انما نضعكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انت عارف الكلام في صوت الانسان فيقال الخرافه القول اللي هو الخوف من الرياء قلنا ده بتاع فرسونا بتاع ان نحن اي واحد يراقب نيته وهو يعمل العمل ليحاول انه يعني يقصد بهذا العمل وجه الله وبدا الشيء سيؤمر ضت لله سبحانه وتعالى وابليس بيدخل في هذا العمل من جوانب متعدده من برما بالتسعين النقيه ف الخوف من الذي حتى الرجل الثالث قال ثم يسال الله عز وجل الذي قتل في سبيل الله في ناس الواحد بيموت عديل يموت في في سبيل لا امشي عنه والله صار الذي قتل في سبيلي على القلوى يا عبدي فيما قتل انت كتلوك وين وبعدين جاء يوم القيامة لا كتلو في خمارة لا كتلو في محل بتاع قشتينة مبارئ فيقول يا رب لقد أمرتني بالجهاد في سبيلك فقاتلت وعدت قتله الله أقول له كذب. كذب وتقول له الملائكة كذبت تصديقا لقول تعالى ويقول الله له إنك أردت أن يقال بلان شجاحا اه هو قيل ثم عمر بيه بس ما بين النار فيبقى عشان كده ذاته بيقول لك اللي يقول يعني نحسبه شهيد تمشي تم غزاله على الاخوه المسلمين اي اي واحد مات هيتشهيد بارك ما مين مين شهيد مين, مين. انت عرفته كيف ممكن خش مع الجماعه دول ونحسبه لكن ما تخطئ لكن ده ما مهوس ده ما تلميح حتى البني عنده هوس في راسه وهو عندهم وما عندهم اي ذل مشاير الحزب بتاعهم ونفذ تعليماتهم يديك الجنه في زي ابو كشير يسلم خجترين تريد خش الجنه, الجنة ولك ما هو الحديث انا بعتله وقال في ناس قتلوا زوله وماشي عندهم فيبقى عندنا موضوع ثاني نعمان الناخران لخين بالنسبه للمساله الرابعه انه اخوب ما يخاف منهم على الصالحين اللي هو الشيركه نظر بيخو انه على الصالحين يعني اللي. والصالحين لما نقول صالحين بنخصبهم على السنه طبعا لو نجيب الكلمه دي ضيعت طوالي الاساسيه اقول لك بالله يعني اضربوا الصالحين هاي لاكمهم ابويا قتلت لك اطلع بره الصايذات الصالحين هم على السنه ده انا ما بعرف مين صالحين انت بس تشوف اذا في ناس نظمهم صلاح ها وممكن ان يقال صالحين اهي يا هم لك ما كان نلتزم على الراي العام الان عشان تلتزم على الراي العام انه ده اخذت فيني من الصالحين بقول لكم طريقته شنو ما عنده طريقه لا يعني ما عنده اي طريقه أي. ولا غير يا اخو لخيا فرصنا خلي فصنا صالحين لا صالحك واحلى خيفك ودول ما جاء الكتابه اذا كان ده ما بيقول صالحين ثاني صالحين ما فارحين. اما الناس ضعيفه طبيعيه وقتيك كاب سروال ده لو امر العام انهم صالحين فاغن بالاعلام ما ممكن ذول المشرك يكون صالح انت فاهم كلامي ذول بياكل حق الناس ما ممكن يكون صالح يبيعك بيتك ياكل غنمك كلها قرش ابوه لك لا ياكل ابلع يشيل ويبلع حق خوا ده صالح وده ما قال له قريب حله كامله ما خله انت مجنون في مخك مجرم كبير يكون صالح كيف اذا عرفنا ذلك يبقى الصالحين المقصود في الحديث الناس اللي ثلقوا طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم المثالة الخامسة قرب الجنة والنار وقرب الجنة والنار يعني أنا ما أسلم في الحديث اللي ذكروا في الباب يعني لكن الجنة دي قريبة ما من الأمر المستحيل يعني هل ستبرى تبليسي خليلك الجنة دي كأنها بعيزة لما انتصر يقول, يقول لك يا زول إذا خلق جمع جمال هل تخشي انت هل تخشي انت طبري طري قريب بتخشها والله ما باين الجنه دي قريب ممكن تخشها با حاجه مستحيله والحديث ده يعني الفيق بتاع المساله دي يعني المصنف استنبط من فيق الحديث الذي ورد في الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من من وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنه وانا بحلف لك على الكلام ده صادق ويوز يعني احلف لك صادق تموت ما مشري ما عندك عقيده في الشيخ طريقه بتوخطع صوفيه دي ما انت قاعد في شيخ تبرق له تناديوا ان الشلائل الشغل بتاع الشركه البي لك قدامك البصوره بتاع صوفيه ديه وساندوا مع ذلك جماعه اخوه المسلمين بيزمتك وانت لسه مشرك ما عندك غريبه في اي شيخ يتاكد انك هتخش الجنه بضمانه النبي صلى الله عليه وسلم بضمانه القران من مات وهو لا يده لله ندا دخل الجنه كلامه ام فيما حديث ده بالبخاري والقران كله بيتكلم عن هذه المساله إذا توحد الله إن الله لا يقلع يشيخ به ويقول ثالث يوم شاء النص القرآن يعني أنه بدأدخل الجنة المسألة المسألة الكم السادسة قال الجمع بين قربهما في حديث واحد المسألة دي ما أخوذ السادسة من الحديث الذكر في الباب اللواء الله سلم قال جمع بيناتهم إنه النار قريبة والجنة قريبة وقربهم لك بحديث واحد من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنه اذا قريبه جدا بس انت لا قاعد عم تشتغل هذه وقتك تضحك على خش الجنه وفي المقابل قال ومن مات وهو يدعو لله ندا دخل النار يبقى النار قريبه والجنه هيو قريبه بالشرك فشرك قاعد حافظه جامد متاكد انه غريبه جدا وبيشيرك ده هيوصلك ما انت تحتاج ثاني لا نهايه هل ده انت توحيد وحتى الله وجل انت مش الجنه المساله السابعه ان من لقيه ولا يشرك به شيئا دخل الجنه ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من اعبد الناس الكلام ده انت فهمته غلك ان من لقيه واه دخل النار واذا لاقيه مشري ولو كان من اعبد الناس ده الميزان الشرعي الناس اللي ما عارفين الميزان الحقيقي بابن الاحكام على اعمال يعني مثلا شغولات الجمادل بيقرئ قران عامل لباسيت وباكل كيزر غادي ينفق من جيبه او من الناس ثاني انت فاهم كلامي يا اكل كيزر يزوج للشباب وبعدين يقوم بعمل جميله بنا الطوال بدنا الحكم ده يقول لك يا سلام الجن ده خرجت روحه ويجنن الكلام العقيده ما قال لك ولو كان من اعبد الناس اذا لقنا يعني عم نتكلم عن الناس هؤلاء المتصوفات لما اتكلم عنهم في ناس بينظروا للقيمات والكسره وكده وبيبني عليها بيقول لك يا اخي ده اللي ما صالح كان بده يكون صالح ما في كيف دا عيلو غريب عارف نفر بياكلوا كسره العقيل العقيله فيه والله انا ما بعرفك بعرف انا بنادي غير الله بناديهم بناديهم ما في حي وقدمنا الى عمل من عمل فجعناه وبن مسعد ياكل الكسره يزور الجيران يوصل بياره في الحله قال فينا كده طب القي <سؤال> <سؤال> ولا قد اوحي اليك والذين من قبلك لين اشركت لهمتني عمله عمل ما عمل عنده وزن الميزان وانت اذا عرفت انا اشاذر لك مثلا ما هو انت عارف الناس بنظروا للعمل ما بنظروا للعمل الصالح ولا ما صالح انا أسأل اذا ضربت لك مثل بالواقع بالعمله مثلا بتفكر لو واحد الان عنده 3 مليار 3 مليار ها جري العمله بتاعت النمير بتاعت النميره القديمه واحد عنده 5000 الغني منه انا عندي الغني ب 5000 ده العمله الجديده ده كان 3 مليار ما عنده اي حاجه اقوله والله أقول ده عنده غير ب 3 ريال العمله شيل منا مليار انت اللي بتاعت الشاي, لا ده الشاي. ولا ده لك ابو الشاي ولا شي ورقه فاضوره تبينون دي لا قوه لا قوه بس ده را دي, دي المشكله ذاته فانه ملغي شغل اللقيمات الكثره كل ما عنده حاجه تكرر القران ما في حاجه ما عندنا وقدمنا الى باعمل من عمل فجئناه ومن بس هو العمل اذا كان باطل ما تشكروا ثاني عشان الناس بيقول لك يا اخي اتق الله في الناس اشكر حسناتهم زي ما ذكروا هو حسنات ما في كان في كان ذكرنا لكن فيما ما عندما ما ما عنده وزن لان بعض بالشرك بلا ازدواج الشرك بيفتسد خلاص شرك ده زي السم في وياه هاي. في عصيره هاي قبيت لها نقطة السم هاي إذا سألناك دجنو فتقولوا لله يا عصير لكن فيه نقطة واحدة بتاع السم ده السم عديل ده ما في عصير انتهى ده السم عديل انتهى بعض انت فاهم كلامي عصير انتهى بعض الشرك يفسدوا الأعمال ما عندها قيمة عند الله سبحانه ده. انت فاهم كلامي ده المسألة المسألة خم المسألة المساله السابعه المساله الثامنه قال المساله العظيمه سؤال الخليل له ولبنيه وقاعد عباده الاصنام وده يقول لك ابراهيم عليه السلام داعيه التوحيد بيقولوا ان نبني وبنيه ان نعبد الاصنام خائف ان يكثار من يشرك بالله ويعبد الاصنام وخائف من الشرك مع انه داعيه كبير خائف يعبد الاصنام اذا عرف ذلك السادات المحيدين بخافوا انه ثاني يرجعوا له انه الاعمال بالخواتيم فاذا كان ابراهيم بدايته تعيد بخاف من الشرك ويرجع يعبد الاصنام يبقى انا وانت ما بها لا مش كده المساله رقم المساله التاسعه قال اعتباره بحال الاكثر بقوله تعالى ربي انهن اضلن كثير من الناس قال لك ابراهيم لما قالوا اجنمني وبني ان نعبد الاصنام ليه قال لك لأنه شاب ناس كتار بيعبدوا الأصنام وكان براهم إن إبراهيم كان كنو؟ أمه والكترة دي بتوهم الناس مرات يعني الشيوك مرات بروفيزير ودكتور والحلق أكبر لدي كلها سخو بيئة كلها تصوف تحسي من كان سنسنة واحد البيئة واحد مرات يحسي بلك يقول لك معقول موحد ذات لو مع نصبته يقول لك معقول الدكتور ده ما عدد التوحيد دكتور وليفوسير رئيس, رئيس، كلهم ده غير العطالة في التلفزيون دينا حضرنا. انت مرات مرات لو ما قلبك قوي الشوك تقول يا اخوان ده ما اقول هل نازل كله معنا عشان ابراهيم خاب من الشغلانة دي انه الاكتر عشان كده بناس يحسبوها بالاكتر يشوف البلد كلها دكاتره ومهندسين وعنده شهادة وعنده مصنع كله مسخره لابتكا قال لك يا أغنال ما أقول لكم ما فلهم إبراهيم قال لك قال عشان كده الله قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا أخرصون فالإنسان مرات من خدع بالأكثرية والأكثرية ما حجة إذا كان القرآن ناقش المسألة وحكم فيها كان فلان, فلان ما حجة على المولى سبحانه وتعالى المسألة العاشرة قبل الأخيرة قال فيه تفسير لا إله إلا الله وتفسير لا اله الا الله مبنيه اذا اقول لك فسر لنا لا اله الا الله بايجاز شديد اذا انا اتكلمنا عن التوحيد ما هو التوحيد التوحيد ملخصه من مات واداه لله ندن ده دخل النار ومن مات ووالده لله ندن دخل شروجه يبقى الموحد كافر بشيوه لا ده شرك كده لا اله الا الله كده ما فيش بدل موحد لا اله الا الله معناها كافر بشيوه كافر بفكه كافر كل هؤلاء الناس مؤمن بالله راس فما يكن بالطغوت وعوم بالله فغادي تتمسك بالعروه الوثقى الى قيامها فلا تفسير التوحيد المسائل الاخيره قال فضيله من سلم من الشرك والدليل على ذلك فضيله من سلم من الشرك اللي هو من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار وما ما لا عدد الدخل قلنا فدي فضيله اداء الانسان وبنكتفي وبندخل في باب ثاني في مسائل غد صلى اللهم على محمد وعلى صاحبه